تولوا الضروا في الخمر والمسك ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا لَيْسَ على الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَغُنَاحٍ فِيمَا قَالُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كُنْتُمْ مَتَّقُوا آمَنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا ان من الصيد لا يدنو انكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم ليعلم الله من يخاف بالغيض فمن عثى بعد ذلك فلن وعداب قطر الصيد وانتم حرم ومن قتلهم منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بال والكعبة هديا بالر الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عجل ذلك خياما ليدوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه هو الله عزيز ذو انتقام